Oh, so dum ma W Ballon Ma ile? Yeah. فذوقوا بما نسي Już Teta Jeffa. bye vale. Yeah <laughs> you ومن أَغْلَمُ مما What? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَعُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا إن ربك هو يفصل بينهم Inna Przewodniczący! Yeah. ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا